م ؤ س س ة أ ج ن ا د اخي في الدين لازلنا اباه مثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هباءهم وهنا اخي في الدين لازلنا توبه مثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا وياخذ كلنا منا تاخينا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا فحين أ ق و ل أ ن ت أ خ ي يواكب لفظها المعنى كجسم واحد صرنا لتكمل ق و ة المبنى ونحن لبعضنا رحم عاسى الرحمن يرحمنا ويخلف من غزى منا أ خ و ه لاهله حسنا أ خ ي في الدين لازلنا أ ب ا ت ا مثلما كنا تحالفنا على ا ل أ ع د ا ء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا و ي أ خ ذ كلنا منا ا ا اخينا فما أ ح د سيشبع ظهرنا طعنا ف ر ؤ ي ة إ خ و ت ي حولي تحيل تخوفي أ م ن ا وفي سلمي له سلم لسانا ي أ و يدا صنا أ ن ا يا إ خ و ت ي قموع لنثبت ما حكي عنا بحبل الله فاعتصمه و لنبقى مثل ما كنا أنا يا إخوتي قوموا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 حتى اخينا فما احد سيشبع ظهرنا ط ع ن ا